هذا. وصل <تصفيق> في من تصح وصيته إنما تصح من مكلف مختار خالها بلغضها أو لغض الأمر لبعد الموت لا تصح الله من مكلف يخرج الصبي والمجنون مختار يخرج المكره وجه التكليف والاختيار في حالها. حال الإصابة. ويكون. ولا تصرح الله أن يكون الإصابة لفظها. ولا لفظ الأمر. تفعلوا كذا وسهو كذا وسهو كذا. لكن شرطاً يكون كلها البعض المنشئ. <تصفيق> <تصفيق> ما هي وظيئة إذا هي ما تنفذ في حياتي. بلفظها وجعلها لا يصدر يعلم ستاول الله. يعني كلها يعني لا أوصيت إليك أو جعلت لي وصيا هذا الدين كلاب لهم جعلت كلي وليا لا وصيا إيه كأنك زي مايكلاب والدي لابطلهم الآن عندنا دعمنا بعد من قال وإن لم يذكر وصيا نعم <تصفيق> ما ما هو ما هو شرط يعني الصحة الوصية وتنفذ لو ما ذكر لها وصي محدد مثلاً قال أنا أصيغ كذا خلاه أنا مصيب جربت كذا في كذا ولا في كذا قال ورث هذا، ورث هذا، ويتولى فليمان ما هو إذا ما وصحت. عليه السلام ورحمة الله. الله هل ورث هذا؟ قال، من لما حددها الحد منه. ولا فليمان والدار. بصل وما نبفداء في الصخة وأوائل المرض غير المخوف فمن رأس المال هذا ما يجب من الثلاث أي تصرف داعو الله داعو الله وضف ولا ولا الصحة كان عجب كل مكان بل يقول بنا في حالة الصخة كاملة ولا أوائل المرض لكن مرض غير مخوف وإلا فمن الثلث إذا ما عادها بالصحة في ويجي فيها أو المرض المخوف. بيتاع غير مظاهره. ها؟ بيتاع بيد الله سيره الله غير مظاهره. إيه نجيب سجل الوصية هم ضارر كما في غالب الوصايا كما في الغالب في الوصايا من جل منسونها يجوبها لا يجوبها مثلاً. هذه البنات ولا أخوات ولا نحوهم ومزوجات معهم أرد يوقون من يوصيل مرض ابنها لعادة معها ولا يوصيل ابنها مقابل خدمتهم مقابل تعودوا عليهم لم قابلهم بيسبروا له يدولوا جربها الجيدة الجر يوصيل بمقابل معي دي الباها لا كملة هذا يفسر ماله وعندنا النبي يجوا في الصالب هذا في كثير وقت يارجيمان ما يجوا وصير الصالب لما ينقطع السواق يسوى عام إلا السواق هادي إلا السواق تعب بعض المسافر.النضارة أيضا لا لا التفضيل ماذا؟ ديبو هو لجنها عبر قل لك اذا هو غرض طيب فيها لكن من جمع القصت اللي انا ما في الغالب في الغالب الناقر ونا <تصفيق> جمعها بيتحني بعضهم بيتحني جيبها موصرا جيك دي بتحني بخير ايه مضارر انا بأين خلوه يقالل الثلاث لا. بصحة. بصحة. بصحة الله يسبره شماك. لكن ولحد لحظة اخضر. ولا رجوع فيهما. لا في حال المرض ولا بعد الزواج سواء. ايه فيما فيما فيما انتو صح قاعدين من المال ولا قاعدين نفذو من الفل كلنا بنعرضو يكسر ما عليه <تصفيق> يكسر <تصفيق> كل ما ما قلنا تقدري انا صار المثل انت عليك بيعكس والله الله البيع والهبه والربح عندي عند او صلوه صلوه صلوه اهه مالك فهم بديه باه امان الفداء بي حاد الصحة امان الفداء بي حاد الصحة بيقولوا الواجع بيهبتك هلا وهب اذا وهب الغرب ومفاته الغرب اذا, إذا, فيه. بيقولوا بيقولوا إذا ما يبع اذا كان اذا ما بيسي يتفه ولا بي مدس ولا بيصفه وهب الغرب لا لو كريم ما يجي فات على الغرض في يجوز له الرجال الحمد لله ااا بدنا نيح على الشروط ها هي على ايش جارد مهم يعطيك لكن ني ايه يعني يوم ما صح لا ني يعني ما لك ها ها هسه انت بتسعديه همم ها فورا ما بالشيء ما jak ho když můžu vrtěr jít? هذا واجب على الوصيه في هذه الحاله تجد مع الاشهاد عليها ولا ما المال دي هو انت ما هو لازم نساه يوصي يوصي بكل حد اللي ها على هذه حقوق واحد ايوه, أيوه. قالوا ان في <تنكره> ما فيه دليل ما يصيعهوش عليه قال الله وانكروا وراه اصبروا يا ولد ها هاجي اصبر اصبر ما ولا ما واحد خليك تخلصي يعني قال لا قال لا ما يبينها قال لا قال إذا درن دبي إذا درن دبي وراء من قريب لا ولا لا قال أنا قال لا يجيبني إشهاد إن إن عمره أنه يتخلص بدون يتخلص عليه بدون إشهاد في وصل ولا يجيبه ما لقدرته يبواي قال ولا يجب الاشهادين عرف انه يتخلص منها بدونه بدون الاشهاد او لله ماليين او يتعلق به بالمال سكاها عشر خمس ابتداء او انتهاء يتعلق بالمال في الابتداء مكفره ضرب نار واليمين النهار ولا يتعلق بها من حيث الانتهاء الحج كفرات الصوم إذا هو أفطر فيها العذر مرجح إيه في اعتبار شيء منها اعتبار الابتداء وإذا إذا قد قتل ولا خنت في اليمين ولا عنث في كفرات الظهر يدل جمه الابتداء فالثلاثة الأول من رأسه المالي. وإن لم يوصي. دل العدبي و جيل الله المالي. و الله الذي يتعلق بالمال. م? ايه? ها? دها أشياء معروفة مشهورة دا جروب أعضاء معهم اللي موجود جدو الشباب الوسيط تسيبه ما في نواصي هن جماع يبلغ بها ولا ما سر فينا غير غين الله ماتنة. لا يا خبير لا بيسبرو مثل واحد قطعه بي ناس بيقدروا يقل خط حقك تماما وبي ناس بتشابه خطوطهم انا ما بين واحد بده يشاهد عليه على ايمان شاهد شو غير مهاجم على ما في الدفتر بس بغرض الصلاة اقرب بيت لطبه يشهد عليه مكتب شكايه لا يقول له يقرا ما في الدفتر لا يسبر الله يختار لا لا لكن مالي ادي بيوصوا هم بيشدوا يوصى ما بلا وصية انه قابل مالي وانه وانه وانه ما بتحتاج اشهاي سعلا خليها في البيت واحدة <سأح pigeon> <تصفيق> <هن> ها يعني شيء تتعلق بالحقوق المالي هذه بايجوهم يزوروها يُقَسَّد ويُقَصَّد الناقص بينها. ك؟ ش؟ شا... مخرج. ويُقَسَّد الناقص. اينها المال ديما عاد غافي ولا الوصايا ها يو خا يكل جهه ساكر من ما يستروا خالص ها ها وين لا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 التنجيم هو اهدي ابو على السنف ادار التنجيم هو لايما اهدي عالمي ايش تنجيم ايش تنجيم حين قال قال قال قال يأخذوا لكله محصة دا حيانة انه يمشلوا لكلشي ادي بقدرة ولا ترتيبه ولا يقدم بعضها على بعضها ايش انا لا يتبرع اولا ميزة اولا الا الا ايه لكن بيتبرعوا بيتبرعوا مخرجين لا عقبين آخذة. آه. لا عقبين آخذة في تيول والسكوات النبي ما رضي يخلص ذاك ما رضي صلي على ذاك اللحن خلصه عليه. ها؟ عامل عمه. بتباهي احتمالات تقصي. يعني عامل هم الجاسم. احتمال. على لا لا. بجيبه احتمالات تقصي. أخذ <تصفيق> اي اخذ على اي اي شو ما بيتم اذا ما ريع له ما يجي له جحفه كبيره ما بيخلص بالقليل قليل هم ما بدنا دقه كثير جدا شو هذا عقد معنا ثاني الناس ده جالين الله الله والرابع من ثلث الباقي ما يتعلق بالبدن بتجاهنا وبالمال انتهاء إنسان مثل الحج. بالمال انتهى وبالبدل الهداء اصلي يتعلق ببدل لك انك تحج هذا واجب عليك انك تصراحة وتطل بلا دا اذا فتل ببدل دا اذا لكن اذا ما اسبر وقد تمكن دند قبل فتتعلق بالمال اذا قد تمكن دند قبل وما عاد سبر نا والدي تحلم بالمال بشدار ماذا ومدح يجيب؟ ها؟ ودي هالعكسر هالوحد بلد عبال بالمال بشدار ومدع الداني بسي ومدع التحلم دي يرجع جلد بالواجب عليك زك قهوه جاما خلصت رجع عم اكمل ها علق بالبدن ها الا الراده دي تعلق بالبدن اللي وبالمنته no عشان مال يعني هذه على التكبس اه اللي يتعلق بالله يعني اه بيعند تعلق بالبدنه يعني لا سمعني يا حاج قالك ها راسه يتشمس اول قال بعد اخراج الثلاثه الاول يخلوه لك يخرج بعد ما يخرج يخرج الاول من راسه ورجع ده يخرج من الطرف وضل ذي يعني ايش بعاده ماله كل هالباقي بيخرج من ذلذه ها ها ها كذلك. إن أوصى ها؟ إن أوصى. يعني الحج من الأم قالوا لا الأب. إيه والله ما أشوف. على خلاص. يقول إن الولد لوما أوصى. إيه. ما صار. هذا الحج لا قبل البيض. إن مشت أصلها أعمال أصلها أعمال تتعلق بالآدم. مشت يجوله عنال فيه. يجول الشغل فيه. لا ما قال لهم بلا نقعد له انت لا لا ما هو كذا عندك انت روح تزور له لا لا تزور له صله له احمد علي ما راح له لا لا هذا على غير بيوسف هم يزوروه له ما هذا اي والله بيقول ما هو الكل يعني جزاء بما كنتم تعملون وجزاء بما كانوا يكسبون بيستدلوا بها على انها ما بيلحق هالشيء فعله هو ولا شيء قلنا له الان هذه بيستدلوا بها ثاني بيحتاجوا له هذا يشرب صارين ما على صالح يدعو له كد يمكن حتى الاستدلال بقوله ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان نبلح حق بعض مثل الدعاء ونحن وان لم يوصوا لكن ما عاد سهل من انا عاد اكتفي اصير كذا الله تكفي هذا الحديث رواه حديث الترمذي هنا هذا احد هاي احنا محمد راوي عن كيف اشترا هذا ساوي لك ولا تلفظ بان ديدك نيتك على والله هنا؟ هو ساعة نفسها يعني يقصد يعني هنا يجي يكتب قال ما بنقول شيء والله أرضى ده وقع على نفسها كلام. إنه نفس الكلام يعني الحقيقه يا في الحقوق حقه الاداميين إنه هي زمان تمكن اول ما يتمكن طلعتك من مالك مالك لا زكاه خلاص ما نعمل شيء دا يقول لله نفس سلامه ها ايوه قالك تحمل حق المخلوقين بنية التوبة وما أدري إيش ده. إيه. ده هو ده وتابته وبصات جاب عاد إنه جاد. بعد إنه جاد فخلاص. إذا هو متمكن من عمل بيعمل واذا هو متمكن من وكل ما حصله لما هو لقليل بيروحه وبيؤذر الخلاص على حاجات نفسه. ده كلها إنه جاد. اللي هو إذا شيء إنك تضحك وتصيح على ضرطة جابه. داو دي كده ديه ديه يدهو يدهو في خلاص يقولوها لك خلص بها ولا ماهم خلص نعم مطالب بس ها ماهم مطالب انا انا انا طالب انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا الله عارف غسله الله الله له لا بابا لك مع 60 ما هو انتوا جابر با بدي ايدي خلص ده ده ده ده. ما بدي يشتري لك على الزباين ده يروح ينفرك شو هاد اختياقه انا اختي انا صار كان دي انا عندي ما عمدين يا عبد الله بعيد هذا الرائد يا يا ما ما هو واجب عليه كذا هذا العرف والعقل والامور. ها حين يجيلك، أيه كذا حين يجيلك، هن جون ده هو داري إنك بتروح تدور لا تصرف هذه أشياء دانية، وبعده برضو تخلصها بيعطي واحد، ها؟ أيه ومطالب طالح، يعني ده العرفية كذاية، يعني بجلبنا على تيان كما يدل الله لك، ويدل الله لك ولا ترضى، الله تشكي يدل الله لك يعني. ولا ولا اتفاق بينك انت صاحب الدكتور هن راح طازا قلبادي ونار هم قلبادي هذا عندك رجعه ها؟ زين كان بيطور على شمال شنو ما؟ ها؟, ها؟ ما بلايكات جديد كان في جماع افضل على قدره على الخلاص قل لك سهل ما بلاكيه اذا بي دام افضل ما هو قادر يخلص لان هو راح يجيب له مرسيدس ب 200000 سعودي يعني هو شغله حاجه ساعاديه هو الحين بيقطع غير هذا القطعه هذ هذلا نمكرطوا ايدينه وغير يقطع ما يني يخلص سو باقي ايديها هذا تراني ها كن ولا بني بدل عادي ولا هكي بعض العادية يشتي جوع كل كامل ولا يخلص يعني ما يشتي يتحمل اي جهد لجل الله. أبل أبلا أبلا أبلا أبل أبل لا خلاص انا وراي قبل ما فاضل انا ما اوصل فاضل على اشتري الله هذانا في العيادس امور امور يعني علا قال مره كذا ومره كذا الحين ياقول يادس زين يدري يدري واحد يدري واحد يدري واحد بهذا إنه صاحب الدكان كمان دوا بايدري إنه اللي يدري هل هو يخبر الله بس راترش حداها فيه إنه يطلعم عليه ها؟ أزاي نبيه كان ها؟ ما ما هلا يا اخي والله ما اكثر من بنار هني شكوى من ال 30 درهم والما والله جا الحلاق يا ما حدا قال بدي انا يعني نبصر الفاقة كيف بتخرج شيء؟ إذا واحد جاد في خلاص المجه وبيفاجأ بدي يشتهر. بدي الله. بدي منزل بدي الله ها؟ كمان كمان هو نفسه قوي في النفس وإرادة هلا خلاص. اشتهر. دافع على تخزينه. تمام؟ دافع قوي إنك تخزن الله كل يوم. هاي وبسهل الله كل يوم وحين وهلا بعد ساعه في والله نظره بالله في حاجة ويروح يتغدى ما جاب الخزن اللي خير بابا ها يجوا يجوا رجاء دي مغشتبه لا ما شاء الله ها سلموا نقول ودوا والعويم والتوره ما لها جنب معقد بركه يا سبع عسال الله كل بازه ننده بعيد اطلب شيء مكاد لهم ما يباع يفتاج ولا عك ولا شرب ولا أي جم محمد الله ذا عندك رخابة ويشاركه التضوع في يشارك هذا النوع الذي هو ينفذ من الجنب البعي سوjo بتمديد بتكسي a يريدوا ان فعلا مسجدا وصدقاته ولا ينبغد في لها مشكلة هالكبير من المعازل هذي بتعودوا هالناس او يتعود هالإنسان يعني ما تكون زايدة في المدى ولا الشخص بيتعودها انها لا تقعدها معزل وقع بتلهم حتى منها وقت رأى بعضهم يصلي ويصوم ويحج ويعدمر وكل شي لها لكن ما يخلص لا والله ما بشتغاله ها دي ما بشتغاله دي ها ليش قال بهاي صار كرمه اليوم عاش الناس ما صاروا تماما ها الناس ما صاروا تماما الله يستر عليك قالت هو ما ما حدا يخلصها بيت كرمه بحق غيره اه كرم لا وجه ما يداو حق الغير يخل الصاحب يتمرون يموت. ورجع يخطيه وخلوها قصمة. كيف? والله. يعني طرحينا اخد هي قصمة انا ارجع ما يبلاه الورا في تلك. قال اخلصه ما ربي. هو ما دا احتمال دا احتمال انا هينبل قصط العصيان قصد لله ما حزي ما قصت عجب ها؟ كان انا عليه كله قص كله كله غصب عنه لا لكن بالتعدي بالتعدي ولا كان مني مينو بلا يكون مع خلص والتعدي العدوان والله ها؟ والله ما أقول. ما بتري وش ما مرة واحد ريال على ريال وريال من الطالب على ريالين ماشي ما هذه استغرب يعني ما هي ما متعبة ولا شيء ثم ابنك ابنك ينعم عليه والله اي بابا اقل له يصلي و ترى وينك انا في الطوارئ بس ولا ايه ما ها هذا السر السر من ما هي ما هي ما هي لو شرف واحد لك سديه ما هي مهارة ما هي مهارة، ما هي مهارة، ما من غاصب ولا من سلقه ولا من نحوها تخلص نتخلص وشرف ما عندك بحثثي ها؟ عندك يعني؟ أنا بلخلص؟ خلص. إنها دوه بها أشهر بها لكي ديالا صح أنا بعتم لكن ما عجب ببريد المتج انا بقى تم لجلها لكن ما هو يبريد المدك يعني يدعه البحث اشتاشى حربة لجمال لكن يدعه المصرع على انه ما يخلص بها فو يستهل لما بلا بيقلوها المدى ما يفسد غاصبة ويجيب دو لما سجست قال عندهن يفسق فقليل وقت قال عندهن يفسق فقليل وقت في حسب ما أطل وسياركو سلام عادة فيه واحد ولاد فيه. خلص. باش من اي ربيتي من هو؟ قد ده يغلص. ايه غارب التهكام. يتيني خطي كما حكيت أصيرة العين <سؤال> بعدين خسنده يا ابن عقلي معروف معروف عقلا نعم لك الظاهر بالعدل نسيت ما هو خلق الله ها ها ها انا قدرت يعني نجوبه وايش اسمه كذا همه عسره الاخره ولا أن يصل الإنسان إلى الله هو مخلص من كل الأمور ما, ما لا مسألة دين مسألة طاعة تتعلق بالله مسألة كذب مسألة غيبة مسألة يعني كلها تشتي تشتى جد عزم من داخل وعزم عزم ودافع أنك ما أنك تبقى نظيف لا كل شيء الله خائدية. خبير ما هو كذا عندك يا حاوش دلم يا خبير وش دلم جادلات يعني سخريا انه يذهب لهجرة ويشتغل معك ملاحظة. بس ما هو انك تشلح قوله ما <تصفيق> بشيده ولا في ما بالله ما بشيده الامور لاي في شريعة ولا في قانون ولا في عقل لا حاجة شلحك حاج مرة ما لا ما يجوز. دايما بالي على دي عندك الامور ما يجي سخرهم الله ديروا يا رب يا رب الله لو لقيت تفتيها لا ارجمك بنفسي ضعيف بس قلبي يتجازع على الناس اللي خلق من بينهم وقحانا عندك قالها واحد شيف تيجازع لو بيشفي سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا لهم مقربين قالوا اختي هلق جنبك بس قلت بطلت قلت خليني الله اش لكن غير الحمير والجمال بغف سبحان الله بيسخر لنا يعني شكلها شيء ندير لها وما جر ولا شيء ايش يسخرها ابوظن اتحرق مع سلطه خيرات بيطالب لي حق ما ما سلطه ان شاء الله بتدفع من فقره لا تدخل ادوم بده هواي ولا يتساعل ولا يتجمل ولا يتصدق معدي ايه هو احسان لا من منها ماذي يا جفر رضا حلان عندك الله اهداري كم حده ما في الفين والله مدري كما خلصها اعوذ بالله من البخل. خلص هو، ها بيوم انه ما في حاجه حق اقصد ما في حاجه حق هم و ده هو لا ها انا بيضيعان اه ما مسويها لما قالوا هاي حرام كويس كويس ايش هي يا اخي هو ده عند المجبري مني لكن من المخلص لا يخلص على أي حال ما معادة المجبر، ما معنقرود يقرود يتكمل المياه الله، ما أي جمال همه لا بيض الله وجه إيمان من ربيض الله هو ما لا جمال الله وجه هم يعني زكبية طلب وجه يحقر الأعمال الواجبة لا نظيرة له ما تقرب إلي المتقربون بأفضل مما افترضت عليهم. كلها. الوجبات لها أجل ما بها أفضل منها نهاية. سواء. أيها ولكن أشتني ندم على جود. الله يعطيك دين. عندنا دواب دين بيستنى. في خمس. هذي وش؟ بعضهم كان بي... بيها بأجل. ما داي دينه كلا داجر وكماله في الاجل يزيد لك اي يوم طاع ها ها أقول�� أقول. ها ها من ها ها احنا دي كده ما عمد قول غيره ناجي صلانه انا ما يسويها لنا منظر نحو يسويها للاخرين عمد يبنى على ب ب بحالات هي بعض الحالات <تصفيق> أفضل يقراك ولا هذا هذا واحد عملنا الثانية التشجيع جال إنسان عصامي ها يعتمد على نفسه يعني إذا عاود أنت شخص انه يعتمد على نفسه وينجح في هو بيه. أفضل من حين تفت له هو يدرك وأنت محسن إليها أكبر قالوا إذا عقيل أنت أدينا <تصفيق> بالمقدار حين قال إذا علم إذا هبت أنت لسيما قاية تغدى بيها له هي كبيرة ولو هي غالب مثلا تساوي الفيريا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 والله دوله قال تعالوا بدربكم كيف تصنعوا ودربكم كيف تشتغلوا ودربكم كيف تعتمدوا على النفس هذيك احسنة اكثر هو انجح لي واثمر لي واعزل نفسي فقد اذا اهو من ذيها الباب فقدرني ان احسن اكثر اذا هو من ذيها الباب يشتري له يترجل يعتمد على نفسه قراه دائم ما بلا والف يتقرض ويتدين ناسب ليك ها؟ هذا واحد محظور راح يخلص صفوه الله قعد بشرور. لا يخوف. ناس يقولون ليك خلص. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> المساعدات كثيرة بعض الساعات قد يكون في توج. كذب. <تصفيق> أرساء التجدي على عمل مثلا أنه معتقد فيك وبكيف على وآه بارتاً سرور وبشرحين رئيس أنت بيشتغل في عمل دهيد قد يطمح بنفسه دايم. دخل نفسه من ذيك الأمور ويكسب ها قال جاء ذاك إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ها حالة وشتي وصلوا النبي صلى الله عليه وسلم بيستغني بيهده قال من طلبنا من سألنا أعطيناه ومن استغنى أغناه الله <تصفيق> ورجع أول مرة ثاني مرة ورجع ندري كيف سببا راحته والله واحد أقرأ ظفاش لا عندك رقعة ساعة الجرة، وفعلاً هو رجع ودي مهنه وكتب يورد للمدينة حطب، و... إسمار، ها؟ ماخذ مشاعر، ماخذ مشاعر، ماخذ مشاعر، ماخذ مشاعر، ماخذ مشاعر، اليا بن قالوا أول من تعاشت مبلغ كذي، اليا بن بلا كان بترسل بلاد جاي يتعلموا بأوروبا وروحوا يشتغلوا معهم في المصانع وفي كذا، ها؟ وطلب والله، لذا قال يوم صوره رئيس البرازي. وبيفكر قد قال فتره رازيه قلنا عشان البرازيل قد وصلها وصلنا بين سلاح يقلق حضنا حضر له كان حالته هائل حد ما كان معروف الا بالكوره كان صار فيها كان زابه دوله اه كانه مشهوره بالفكر بلا دعارة ولا غالجات ما عاد عمو. اذا انا عشق. ورجع قبا يخرج والشعر تجمعه وقال له لا يبعد. يغير الدستور ويجدد لفترة جديدة. قال لا يمكن. تورو رعزه وبا ينزل يضغط عليه من الشارع. وها ما احنا بجو قلهم نجمر تجميل ما ابقى ولا اقدر مور مور اليو كار تي بسر بسرهم بجوال فاقر من اللا ايه هم بين خلقه يدرو غلادي هم يجمروها ويجمروها ها؟ ها ها محمد. هو ها ها ها ها